111. إن الله هو السميع البصير 112. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبرهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض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 111. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد 112. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم 113. ومن يضلل الله فما له من هاد 114. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات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 117. وما كيد فرعون إلا في تباب 118. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد 119. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار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 النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة تدخل آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحدون في النار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 117. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال 118. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 119. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء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 إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببارعي فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير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 تراب ثم من طفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا شدكم ثم لتبلغوا شدكم ثم لتكونوا شيوخا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 111. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين 112. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون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 الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الخلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوته وأثرا في الأرض فما أُنَعَنْ هُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 122. آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين 123. فلم يك ينفعهم إيمالهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون